ب س م الله الرحمن الرحيم لا أ ق س م ب ي و م ا ل ق ي النابلسي م ة و ا ا أقسم ب ل ف س ل ل و ا م ة أ ي ح س ا إ ن ا ن ل عظامه ل قادرين ع ل ى أن ن س و ي ب ن ا ن ه ب ل يريد ا ل إ ن س ا ن ل ي ف ر أ م ا م ه ي س أ أيانا ل ف إ ذ ا برق البطر وختفى القمر ودمع الشمس والقمر يقول ا ل إ ن س ا ن يومئذ أ ي ن المطر كلا لا وزر إ ل ى ربك يومئذ ا ل م س ت ق ر ينبه ا ل إ ن س ا ن يومئذ بما قدم واخطر بل بطيرة الإنسان على نفسه ولو ألقى معاذيرة لا معاذيره نفسه تحرك به لسانك لتعجل لسانك ف إ ذ ا ق ر أ ن ا ه فاتبع ق ر آ ن ه ثم إ ن علينا بيانه كلا بل تحبون ا ل ع ا د ل ة وتذرون ا ل آ خ ر ة و ج و ه يومئذ ن ا ط ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة وجوه يومئذ ب ا ط ر ة تظن أ ن يفعل بها ف ا ق ر ة كلا إ ذ ا بلغت التراقي وقيل من وظن انه التراقب والتفت الساق بالساقب الى ربك يومئذ المساقب فلا صدق و ل ى صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إ ل ى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان أ ن يترك سدى أ ل موسوعه يكن النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ك ب ق ا د ر م ي ى